ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحب والتقريب خاتم ايمانا ل باسناد خير و ا نبا به هذه الليله المباركه ا ل ق ر آ ن الكريم وذلكم ا ل ع ل م القراني لله القريب تحديد زعرى ت ل ز ي و ن و ق ر ى د و غ ل اربعه العالم ي ف السعودي أبو نوف ا س ل ش ا ه د ي ن المولى والطوفين قال له لن ا يحسن ا ل س م ا إ انه ولي ذلك والقوادر ع ل ي フォーム。 We need it. Yeah. ما شاء الله ع ل م وقال حافظ عليه ايها الاخوه من قبل القران <تصفيق> どうもどうも。 よろ、まあ、しくお願いしま اجيلك من فضل يا رب مايه قران では、私 <c oughs> の思い出ま من شيخ محمود. الله اكبر الله, الله. الله على ذاك الجميل الله ع ل ب ر الله ا ك ل ر الله اكبر الله اكبر الله ا الله ا الله ا 私は。<音声><音声> よろしくお願います。<laughs> What? you、yeah. والفن والقران شطعموك خذك يا ر اذكر الله في ا ل ت ن م ا ي ا Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe م ل س و ع ه ا ل ن ا ل ل ه ا ل ل ه ا ل و م الاسلاميه َ و َ ل صدق الله、رح. صدق تياتورك و تجلس ا ل س ل ه و العقوبه فسبحان الذي بيده ما لابد من ش ي ن واليه تيار زاد لا يمس و م ن د لا ينقطع و جواب لا يفزع من ك ث خ ص ذلك وفرانك ي م ت ن ع ل م ان ش ا ك ه ذلك للعرب القراني الزاعي اقر بتحدي لزاويه محمود وقال الدار ع ر ب د ا ل ع ا ل م ي ز فاذا قال الشيخ محمود ابو ا ل ق ف ا الصاعيد اقر هو المكي بالمعالم نقلت على محمد الحمد لله د ا د المنزل معانا محمد سلملي مره اخرى سيني بوشي دوشي دوشي دوشي دوشي د و ي دوشي دوشي دوشي ست وثلاثين مره اخرى اهلا دفعه ر و ا ن ي ه دار محمد سلملي مره اخرى وابو عاروي اهلا د ف ع ممتازه ضد الصناعه ل م ط ل و ب وابو عاروي وقلنا لكم انكم ت ح د ف و ا خلاشه س م ي ه كبرى وقد يفرض انكم على مستوى الجمهور المصرى العربيه تحت دار حرف سعين م ي ا ت どうぞありがとうございました。<音楽>